قال لا تختصموا لدي وَقَدْ قدمت إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بظلام للعبيد